ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له احمده اخا بين المؤمنين وجعل الاخوه فرض عليهم اجمعين احمده واشكره يحب التوابين ويحب المتطهرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامي الامين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وا زواجه امهات المؤمنين اللهم ارزعنهن وعن اصحابه اجمعين وبعد ايها الاخوه ايها الفضلاء يسير مركب الحياه في بحرها المتلاطم ترعاه رعايه ترعاه رعايه الله وتسوسه ايد امينه تسير به الى بر الامان وساحل السلامه تختلف المراكب فمن مركب صغير يقل الافراد واخر يقل العشرات واخر يقل المئات ولا شك ان هناك مراكب وعبارات تقل الالاف والمئات لا بد لهذه المراكب مهما صغرت من ربان حاذق وقائد ماهر ولا بد من الراك ولا بد للراكبين ان يعطوا القياده لهذا الربان ولا بد من تعاونهم معه في وقت الرخاء اما في وقت الشده فهو اليهم اشد حاجه في مركب الحياه يحتاج الناس الى ذلك الربان الماهر في القياده تتوفر فيه صفات الحنكه والدرايه والنظره البعيده والنظره السديده والفهم لما يدور دون اي بعثر الامور هو بحاجه الى جميع الراكبين دون تحيز للاقربين او تحيز للون او جنسيه او صديق انهم كلهم يشكلون مساحه ولبنه في هذا المركب العامر الذي يسير بهم الى بر الامان باذن الله سبحانه وتعالى انه بتحيزه لاي فريق يلغي الفريق الاخر ويجعله سهما مصوبا نحوه في يوم من الايام إذا كثر الخصام والكلام واحلوا لك الظلام هو بحاجة إلى جميع الراكبين مهما صغر فلذا لا يحط من شأنه ولا يظلمه ولا ينقصه حقه بل ينظر إليه بنظرة التفاؤل وبعد الأيام أنه ربما يكون هذا هو الربان انه لا يجوز ان يظلمه او ان يبخسه حقه لان الظلم مهما صغر حرام ولا يمكن ان يصطفي اخر ويدلله وهذا تحت الركام او يلقى عليه المسؤوليات والاعمال او الاتهامات والاخر لا يعمل لا يعمل شيئا بل ينظر إلى بقايا هذا الجسم الحُطام هو بحاجة إلى جميع الراكبين ولذلك يوزع الأدوار والمهمات على أساس الخبرة والدراية لا على أشياء أخر من المجاملة والوصاية إنه يراقب الله فلا يسند الأمر إلى غير أهله لأنه يعلم أن هذا مجامل مما يفسد مركبه ويحطم دعائمه فلربما دنت قيامه هذا المركب بسبب تولي شؤون امر المركب لحثاله ممن ولايتهم ليست للمركب وانما ولايتهم لفلان او فلان او ولايتهم لمصالحهم الشخصيه وامورهم النفعيه او جهات خارجيه انه يختار اصحاب المناصب ممن يخافون الله يختاروا الاقوياء ان خير من استاجرت القوي الامين انهم اقوياء في اتخاذ القرار اقوياء مع انفسهم فلا يطاوعونها اقوياء مع خصومهم فيتعاملون معهم بحكمه ودرايه انهم امناء على العمل والمنصب والمجتمع فلا وصايه فلا وصايه ولا محابه ولا مجامله ان الربان حينما يختار اولئك النخبه من الامناء يعلم انهم بشر فربما حدث بهم بشريتهم الى الظلم او الاستبداد لذا يحاول ان يعدل مسارهم وياخذ بايديهم وهو يعلم انهم بشر فربما اراد الانتقام فلا بد ان يكون حاجزا لهم انهم بشر لا بد من قبول اعذارهم واعترافهم بذنوبهم فلا يقطع فلا يقطع اصل فلا يقطع اصل مثمر ما دام فيه سوس بل يعالج ولا يراق ماء صاف ولا يراق ماء صاف سقط فيه ذباب بل يغمس ويخرج ومن ذل ومن الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معائبه ان رؤساء المراكب وافرادهم بشر ولذا لا بد ان تقع الخلافات وربما المشاحنات لكن هل يجوز ان تتجذر هل يجوز ان تتاصل هل يجوز ان يسقيها الشيطان هل يجوز ان يسقيها الشيطان وتذر وتدراها ايدي الشقاق والحرمان لا إنها الحالقة التي تعصف بمركبنا فلا نستطيع تثبيت أركانه إذا عصفت به أيدي الزمان أيها المسلمون لا بد لأصحاب مركب ماء في خضم البحار المائجة أن يخلقوا بينهم جوًا من الأمان والراحة والاطمئنان يزرعه أمانا فيهم قائدهم ويبثه فيهم عاقلهم ويرعاه بينهم صالحهم انه الاستقرار انه التفاءل بدوام هذا المركب واجتماع افراده حتى يصل الى بر الامان واذا لم يوجد هذا الاستقرار والامان فلربما يسير المركب وربما يصل لكن لك ان تتصور الحاله النفسيه الكئيبه والوجوه العابسه المريضه لانها لا تامن فلانا ان يكون اداه نسف لهذا المركب او خرق في جنباته لكن عندما يحل الامن والامان في كل مكان فالافكار تبني والايدي تشيد ولكم سمعتم عن كلمه الامان واثرها في تشييد البلدان والاوطان ايها الراكبون ايها الراكبون في مركب الحياه ان وصول حفنه من مرضى القلوب الى منصه ما ممن عشش الحقد في قلوبهم وسرى في دمائهم يهدد ذلك المركب العائم نعم يهدد ذلك المركب العائم فستجد الظلم دون اي مبرر الا لتحقيق الذات وسترى سترى تصفيه الحسابات وسترى على جنبات المركب سرعه سرعه الخلافات القديمه وتحريشات القلوب والفهوم السقيمه سترى صريعا يتلوى لانه كانت بينه وبين ذلك خلاف في يوم من الايام ولا عجب فحينما يسيطر شيء من ذلك غير العدل وخوف الله فكل شيء سيقع ان هؤلاء الحفنه سيجعلون لانفسهم ابراجا عاجيه فهم يرون غيرهم اقل منهم نس يطين ساعه فتمادا ربما يستعملون غيرهم ممن هم اقل رتبه في اعمالهم الشخصيه او اعمالهم الماشينه وتطلعاتهم غير المرضيه انهم ينظرون الى من تحت ايديهم نظره دونيه لذا ربما يقضون عليهم لو لم ينفذوا اوامرهم حتى ولو كانت غير صحيحه او ربما يحرمها شرع او نظام اذا على الربان اذا على الربان ان ينظر الى اولائك بعين الامانه والرعايه وان يتقي الله في الامانه التي وكلت اليه قبل ان تتهاوى دعائم المركب فإذا هاج الموج قل الناصر وقل الداعم وتفرق الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهديه المستقيم أقول قولي هذا أعلم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله لا بد للمركب من صيانه ورعايه لا بد للمركب من من صيانه ورعايه ولا بد من التفتيش في جنباته هل من خلل فيصلح او صدع فيرقب او خرق فيرقع لا بد من البحث عن الجاني هل هو من المفسدين فيؤخذ على يده ويؤدب ويرد الى الحق ام انه من العابثين فتكف يده ام من المستاجرين فيرى من اجره لتعلم عداوته ويكتفى شره ام انه من المظلومين الذين لم تسمع مظلمتهم فقاده تشنجه الى هدم مركب باجمعه وهو اول الغارقين لابد عباد الله من الرحمه والرعايه في ذلك فالذي وقع منه الخطا ليس على حال واحده كما ذكرنا لذا لا يجوز هتك ستر لا يجوز هتك الستر والفضيحه والمعاقبه لابد ان تكون على قدر الجرم وعلى قدر الذنب وقياس ذلك بمنظور الشرع للهوى والتشنج والبطش ان هناك حدودا لا بد ان ترعى وامور وامورا لا بد ان ترا حتى يقع القرار واذا وقع القرار بعد رويه فلا بد ان يكون للاصلاح لا للتشفي وفرق بينهما كبير ايها المبحرون ايها المبحرون في خضم الحياه المركب وحدات اسريه يتكون منها المجموع فبرعايه كل فرد لنفسه وصوغها الصياغه الحسنه ينعكس ذلك على اسرته ومن تحت يده ثم ينعكس ذلك على الافراد اجمع اننا بحاجه الى صياغه ذواتنا بحاجه الى صياغه ذواتنا فما نزل عذاب الا بذنب ان افراد المراكب يشكون اشياء عده يشكون اشياء عده في معاشهم وذواتهم وعلاقاتهم وبركاتهم كل ذلك كل ذلك عائد الى فساد الذوات او خللها لا بد ان ننظر لا بد ان نعيد البناء لذواتنا لا بد ان نفتش عن ذواتنا قبل ان نتهم الاخرين وكم هو جميل ان يصلح المرء نفسه فستطمئن اولا لانها نهجت منهج الله فيحبها الله وسيكتب لها القبول بين عباده وسيكون لها الاثر على من حولها من البشر عباد الله مركب الحياه مركب الحياه سائر والكل راكب فاياك اياك ان تاخذ اكثر من مكانك احذر ان تدوس على راس ضعيف احذر ان تاخذ حق احد ان المركب سيصل نعم سيصل الى مرحلته الاخيره ومحطته النهائيه سيلقي بحبله على الشاطئ شاطئ القيامه سيقف هناك فان وصلت سالما فاحمد الله وإلا فلا تلومن إلا نفسك لا تلومن إلا نفسك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو أن نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم ونعوذ و نعوذ بك ربنا ان نجهل او يجهل علينا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي على اصحابه وآله من المهاجرين والانصار اللهم صل عليهم اجمعين وادخلنا معهم في الجنه اجمعين والعن من لعنهم يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم, اللهم خذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم اخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين اللهم عليك بالذين يثيرون الفتن في بلاد المسلمين اللهم يا حي يا قيوم والى علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اعز ولا ت امورنا اللهم اعز ولا ت امورنا بالإسلام. اللهم, بالاسلام اللهم اعزهم بالاسلام اللهم اعزهم بالاسلام اللهم اقذف العزه في قلوبهم واجعلهم رحمه لرعاياهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم كن لإخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان، اللهم كن لهم في اليمن، اللهم كن لهم في مصر، اللهم يا حي يا قيوم كن لهم في الشام، اللهم حقِّق لهم نصرهم الذي وعدتهم، اللهم اكفهم شر المنافقين والمناوئين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اتمم عليهم امنهم وامانهم وسلمهم واسلامهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم كل اخواننا في ربى المسجد الاقصى وفي كل مكان يا حي يا قيوم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار